على طريقة مهيار وحرب من كبدي وحرب وطرب من خلدي وطرب في كبدي نار جوى محرقه في خلدي بدر دجا قد غرب يا مبسما أحببت منه الحبب ويا رضابا زقت منه الضرب يا قمرا في شفق من خفر. بخده لا حلنا منتقبا لو أنه يسفر عن ضرقعه كان عذابا فلهذا احتجب وله أيضا والأبيات الثلاثة الأخيرة هي مما شرق وغرب من شعره ألا يا حمامات الأراكة والباني ترفقنا لا تضعفنا بالشجو أشجاني ترفقن لا تظهرن بالنوح والبكاء خفي صباباتي ومكنون أحزاني أطارحها عند الأصيل وبالضحى برنة مشتاق وأنة هيماني ومن عجب الأشياء ضبي مبرقع يشير بعناب ويومي بأجساني ومرعاهما بين الترائب والحشى ويا عجب من روضة وسط نيراني لقد صار قل كل صورة فمرعا لغزلان ودير لرهبان، وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح تورات ومصحف قران دين بدين الحب أنا توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني تعطينا هذه النماذج على اقتضابها فكرة عن شاعرية الشيخ الأكبر خاصة في موضوع المواجد والاشواق فهو شاعر واسع الأفق متفتح الذهن يزاوج بين النزعتين الحسية والمعنوية ويشير في خفائن إلى مرامه ولكنه لا يرمز ولا يغمض ومن ثم كانت أغراضه مفهومة حتى إنه ليؤاخذ بها عند من لا يقبلون هوادة في ميدان التشرع ونحن نقبل كلامه على أنه من طموح النفس الشاعرة وبسطتها وتحليقها في سماء المعرفة ونشدانها للكمال فقد قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموت وقال موسى صلوات الله عليه رب أرني أنظر إليك وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم فكيف بنا معشر المحجوبين عن حكمة الخلق وسر الوجود لا نتطلع ولا نستفهم نعم قد يزل الواحد منا فيسبق لسانه إلى ما فيه مؤاخذه عليه لأننا غير معصومين وهل كان الغفران إلا للزلل؟ وما أرق كلام صاحبنا في القطعة الأولى وألطف صفته لحبه بالمرض ولحبيبته بمريضة الأجفان متوخيا في ذلك هذا الجنس الخفيف الذي لا تكلف فيه ثم محاورته بعد ذلك لرفيقته وصفته بعد للحمام طائرا ونائحا في الرياض مثيرا لشجنه مهيجا لحزنه مما جعله يعود لذكر الحبيبة وتفديتها بأبيه على عادة العرب في إظهار شعورهم نحو من يحبون وما أنجدد وصفها في رشاقة وتحبب بما تعود الشعراء أن يصفوا به الحبائب حتى غلبت عليه نزعته المعنوية فأتى في البيت الرابع بما يفهم منه أنه يريد الحقيقة العليا ملمحا إلى رؤية الخليل للشمس بازقة ثم آفلة ولكنه لم يكن متعرفا بل واصفة لأن شاهد الرسالة على المطلوب قائم معه فلذلك لم يكن غروب الشمس عنده نهاية وعلامة نقص بل بداية للتجلي واستمرارا للإشراق الذي هو عين الكمال ويرقى الحال بصاحبنا سيهيم بين أطلال الأحبة ويفنى في ذات محبوبه فلا يشعر إلا وهو يفديه بأبيه مرة ثانية ثم بنفسه ويجد حقيقة حبه بين جوانحه وأضلعه المتأججة بنار الشوق والغرام بردا وسلاما كما كانت نار النمرود على إبراهيم لا بل إنه ليجدها نورا مخمدا للنيران موجبا للسكينة والاطمئنان فيأنس ونأنس معه لأننا لا نملك وقد خاطبنا أولا بما هو من طبيعتنا وبغزل حسي رقيق إلا أن نصحبه في رحلته التي انتهت بنا معه إلى هذا الجو من المعاني السامية فإذا نحن قد أحتسنا بما أحس أو ببعض ما أحس وأشرق باطننا بنور الإيمان واليقين ويطول الأمر لو تتبعنا أغراضه في القطعتين الثانية والثالثة وحللنا عناصر شاعريته فيهما وإنما لا بد أن نشير إلى هذا المعنى الإشاري البارع الذي تضمنه البيت الخامس من القطعة الثانية وهو الذي يعلل احتجاب المحبوب بالشفقة على المحبين من بهر المكافحة الذي لا تحتمله بنيتهم الضعيفة وهو يرمز بذلك إلى قوله تعالى لكلمه موسى لما سأله الرؤيا إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا وقد مهد له بالبيت الرابع الذي لا كفاء له في الجمال فجاء متمكنا من موضعه منسجما مع ما قبله غاية الانسجام. كذلك نشير إلى اللمحة الشعرية الرائعة التي اشتمل عليها البيت الخامس من القطعة الثالثة وقد عبر عنها بصورة الأخرى في البيت السابع من القطعة الأولى وعلقنا عليها بما فيه الكفاية أما الأبيات الثلاثة الأخيرة من القطعة الثالثة فإنها أشهر من أن تعرف وقد ترجمت إلى كل اللغات الحية من شرقية واربية وهي تدل على روح إنسانية عالية تحتضن سائر العوالم بالحب الذي لا ينضب معينه ولا يمنع من وربه أحد وغير خفيا أن هذه الالتفاتات الروحية الجميلة التي يمتاز بها الشعر القوة تجعل له قيمة يفوق بها شعر كبار الشعراء وترشقه لأن يكون أدبا إنسانيا عالميا وبالفعل فإنما نقل منه إلى اللغات الأجنبية أكثر مما نقل من شعر الشعراء الآخرين ولو لم يكن به من ميزة إلا هذه لكان جديرا أن ينظر إليه بعين الإجلال والإكبار كيف وهو في الصنعة الشعرية أيضا لا يقصر عن شعر فحول الشعراء كما رأينا ويذكرنا الشيخ الدين بسلطان العاشقين عمر بن الفارق ذلك الشاعر الموله الذي تغنى بالحب الإلهي ما شاء له الوله وتفنن في معانيه وتعمق اسراره حتى صار علما بين الشعراء بشعره الوجداني الرفيع ومقاصده العليا التي يهيم بها أرباب القلوب وتجعلهم يحفلون بديوانه أشد الحفل ولا يعدلون به ديوان شاعر من شعراء العربية والاشتهار شعره وديوانه فإننا نكتفي بنموذج واحد منه وهو أبيات مختارة من قصيدته الجيمية الرقيقة قال ما بين معترك الأحداق والمهج أنا القتيل بلا اسم ولا حرج ودعت قبل الهوى روحي لما نظرت عيناي من حسن ذاك المنظر البهج لله أجفان عين فيك ساهرة شوقا إليك وقلب بالغرام شجي لا كان وجد به الآماق جامدة ولا غرام به الأشواق لم تهج عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محب بما يرضيك مبتهج وقل بقية ما أبقيت من رمق لا خير في الحب إن أبقى على المهج ملي بإتلاف روحي في هوى رشأ حلو الشمائل بالأنفاس ممتزجي من مات فيه غراما عاش مرتقيا ما بين أهل الهوى في أرفع الدرج تراه إن غاب عني كل جارحة في كل معنى لطيف رائق بهج في نغمة العود والناي الرخيم إذا تألف بين الحان من الهزج وفي مسارح غزلان الخمائل في برد الأصائل والاصباح في البلج وفي مساقط أنداء الغمام على بساط نور من الأزهار منتسج وفي مساحب أذيال النسيم إذا أهدى إلي سميرا أطيب الأرج وفي الكثامي ثغر الكاس مرتشفا ريق المدامه في مستنزه فرج إن هذه الأبيات وحدها كافية لإظهارنا على شاعرية ابن الفارض ورقة معانيه ولطف تعبيره والأجواء الروحية التي يحلق فيها فلم يكن القوم محابين له لما بوؤوه مكان الصدارة بين الناطقين بلسانهم المعبرين حالتهم. وإنه فوق ذلك لخليق أن يحتل مقاما رفيعا بين الشعاء الوجدانيين في الأدب العالمي لو أتيح لشعره ترجمة وافية بأغراضه إلى اللغات الحية المقروعة في جميع أنحاء المعمور وهذا لون آخر من شعر القوم وهو قصيدة فريدة للشيخ عبد الله بن القاسم الشهر الزوري المنعوت بالمرتبة يصف فيها رحلة له في عالم الغيب قل الحقيقة الربانية أولها لمعت نارهم وقد عسعث الليل ومل الحادي وحار الدليل فتأملتها وفكري من البين عليل ولحظ عيني كليل وفؤادي ذاك الفؤاد المعنى وغرامي ذاك الغرام الدخيل ثم قابلتها وقلت لصحبي هذه النار نار ليلى فميل فرموا نحوها لحاضا صحيحات فعادت خواسئا وهي حول والقصيدة طويلة أثبتها ابن خلكان بكاملها في وصيات الأعيان وأثنى عليها وكذلك أوردها العاملي في الكشكول ومن المهم الوقوف عليها فإنها من عيون الشعر الرمزي في العربية وفي الباب شعر كثير لأبي مدين والجيلي والششتري والبكري والنابلسي والبراعي وابن وفاء وحسين بن عبد الشكور والحراق وسواهم مما يطول المقام بتتبعه ولكن لا بد أن نقدم ولو مثالا واحدا للحراق باعتبار أنه مغربي قل ما يعرف شعره في المشرق مع أنه صاحب ذوق سليم وصنعة محكمة وليكن ذلك المثال هو الرائيه التي ضمنها قول المجنون اماطت عن محاسنها الخماره فغادرت العقول بها حيارا وبثت في صميم القلب شوقا توقد منه كل الجسم نارا والقت فيه سرا ثم قالت ارى الافشاء منك اليوم عارا وهل يسطيع كتم السر صب إذا ذكر الحبيب لديه طار به لعب الهوى شيئا فشيئا فلم يشعر وقد خلع العذار إلى أن صار غيبا في هواها يشير لغيرها ولها أشار يغالط في هواها الناس طرا ويلقي في عيونهم الغبار ويسأل عن معارفها التذاذا فيحسبه الورى أن قد تمارا ولو فهموا دقائق حب ليلى كفاهم في صبابته اختبارا إذا يبدو امرؤ من حي ليلى يذل له وينكسر انكسارا ولولاها لما أضحى ذليلا يقبل ذا الجدار وذا الجدارا وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. ولعلنا أسرفنا في ايراد الأمثلة من هذا النوع من الشعر الإشاري أو الرمزي أو الصوفي بعبارة أوضح وقد بقيت في النفس حاجة من شعر الغزل والنسيب الخالص وضاق المجال عن الزيادة فلنلمع ببعض الأمثلة القليلة للا يظن أن أصحابنا الفقهاء إنما برعوا في هذا الشعر الصوفي ليس لهم في غيره من شعر العاطفة والوجدان كبير أثر مع أن ما قدمناه في تراجم أفراد منهم كعروة بن أذينة وعبيد الله بن عبد الله بن عثبت بن مسعود وأحمد بن المعزل وابن حزم كاف لإقامة البرهان على طول باعهم ورحب ذراعهم في هذا الباب على اتساعه ولكن لا بد من أمثلة أخرى تتمم ما سبق وتذكر في مظنتها هنا ويكون بها مسك الختام للباب فمن ذلك قول القاضي ابي حفص بن عمر هم لاحظوا لواحظها فهام وتشرب عقل شاربها المدام يخاف الناس مقلتها سواها ايذعر قلب حامله الحسام فما ترفي إليها وهو باك وتحت الشمس ينسكب الغمام وأذكر قدها فانوح شوقا على الأغصان تنتبب الحمام وأعقب بينها في الصدر غما إذا غربت ذكاء أتى الظلام وله أيضا مشك الغصن يثنيه النسيم ويعدوه النسيم فيستقيم. لها ردف تعلق في لطيف وذاك الردف لي ولها ظلوم يعذبني إذا فكرت فيه ويسعدها إذا رامت تقوم وما حبي لها إلا عذاب عليه من نظارتها نعيم وكان هذا القاضي بارعا في النظم والنثر وله في الغزل مقطعات رائعه ويقول ابن سعيد المغربي فيه إنه كان على غاية من الظرف إذا أقبل شمت رائحة الطيب منه على بعد وإذا غسلت ثيابه لا يكاد يفارقها وكان منزله كأنه جنة حتى وجد فيه أعداؤه مطعنا ورفعوا للمنصور الموحدي أنه غير حافظ للناموس الشرعي بكسرة تغزله واشتهار مقطعاته وانهماكه في العشق فنقله المنصور من قضاء فاس إلى قضاء إشبيلية وللوزير العالم عبد المهيمن الحضرمي السبتي هذه الأبيات الرقيقة في الحنين إلى عهد وصال الأحبة نفس الفداء لعهد كنت آلفه وقيد عيش تقضى كله كرمه وجيرة كان لي أنس يوصلهم والأنس أفضل ما في الوصل يغتنم كانوا نعيم فؤادي والحياة له فالآن كل وجود بعدهم عدم بانوا فعاد نهاري كله ظلما وكان قربهم تمحى به الظلم فالعين مني لا ترقى مدامعها كأنها سحب تهمي وتنسجم تبكي عهود وصال منهم سلفت كأنما هن في إنسانها حلم لإن ضحكت سرورا بالوصال لقد بكيت حزنا عليهم والدموع دم هم علموني البكاء ما كنت أعرفه يا ليتهم علموني كيف أبتسم واسترضعوني لبان الوصل من صغري حتى إذا علقت روحي بهم وليبن جابر المكناسي في المعنى تالله بعد أحباء الذين مضوا وخلفوني رهين البث والحزن ما أطفرت مقلتي من بعدهم حسنا ولا نظرت الى شيء فأعجبني ولأبي علي اليوسي وفيه تورية مليحه وعادل عن الهوى عازل يدعو لأمر في الهوى إمري. قال سلهم وصبر فكم زائق أمر في الهجر من الصبر؟ وضع عنان القلب عما جرى عليه من بلواه أو يجري، فأي عذر في اتباع الصبا؟ قلت له إن الهوى عذر. الشعر الفلسفي. الفلسفة بالاستعمال القديم. لم تكن قاصرة على علمي النفس والأخلاق كما هي اليوم بل كانت تشمل سائر المعارف الإنسانية من نظرية وعملية فتدخل فيها العلوم الطبيعية والرياضية والطب والأخلاق وعلم الجمال وبهذا المعنى كان آرستو يستعملها وكذلك علماء عصر النهضة الأولون في أوروبا مثل فرانسيس بايكون وديكارت وأضرابهما وبالطبع، فان من نتكلم عنهم من الفلاسفة الأدباء العرب، إنما كانوا من هذا القبيل. ولكن مع ذلك لا نقدم من شعرهم إلا ما كان له صلة وثيقة بالمباحث الفلسفية بمعناها المحدود، كمشكلة الوجود والحقيقة الأزلية وما إلى ذلك. على أن المراد هو أن تكون هذه المباحث هي منطلق التفكير الشعري للدخول في التفاصيل وعرض أنظار الفلسفة في الموضوع فإن ذلك يقول إلى تأليف نظم تعليمي في الفلسفة كألفية ابن مالك في النحو وأرجوزة ابن سينا في الطب وما أبعد هذا عن راضي الشعر والشعراء ولعل الشاعر العربي الوحيد الذي تناول في شعره مشكلة الوجود الإنساني والحقيقة العليا واختلاف المذاهب والآراء فيها وكان للتفكير الفلسفي ظل سابغ في معظم إنتاجه الشعري هو أبو العلاء المعري وبالرغم من ذلك فإنه لا يمكن أن يقال في شعره أنه فلسفة خالصة ولكنه شعر ينطلق من محط أنظار الفلسفة ومجالات تفكيرهم وهكذا أصحابنا الفقهاء أو العلماء بلفظ أعم وإن كانوا فلاسفة حقيقيين لا يعرضون علينا في شعرهم إلا جانبا من النظر الفلسفي في ثوب من الخيار الشعري ليكون إنتاجهم عملا أدبيا ناجحا وأول من نذكره منهم الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا، فإن قصيدته العينية في النفس هي العلم المرفوع في هذا الباب ما زالت منذ قالها صاحبها تتناقلها الرواة، وتكتب عليها الشروح وتخمس وتشطر نظما وتترجم إلى اللغات الشرقية والأوروبية وذلك كله من الأهمية التي لها لدى الأودباء والفلاسفة على السواء وجوهر الموضوع فيها هو اتصال النفس بالجسد وفراقها له وهي عبر ذلك تطرح التساؤلات الآتية لأي شيء كان هذا الاتصال فإن كان لغير تحصيل الكمال فهي حكمة طواها الخالق عن إدراك الإنسان وإن كان لتحصيل الكمال فلما يقع الفراق قبل حصوله وهذا طبعا بأسلوب يتراوح بين التقرير والتخيل هو الذي اعطاها تلك الصفة الأدبية التي جعلتها من عيون الشعر الفلسفي وها هي ذي هبطت إليك من المحل الأرفع وارقاء ذات تعزز وتمنع محجوبة عن كل مقلة عارف وهي التي سفرت ولم تتبرقع وصلت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات تفجعي ألفت وما سكنت فلما واصلت ألفت مجاورة الخراب البلقع وأظنها نسيت عهودا بالحمى ومنازلا بفراقها لم تقنعي حتى إذا اتصلت بهاء هبوطها عن ميم مركزها بذات الأجرع عرقت بها ساء الثقيل فأصبحت بين المعالم والطلول الخضع تبكي وقد ذكرت عهودا بالحمى بمدامع تهمي ولما تقلعي وتظل ساجعة على الدمن التي درست بتكرار الرياح الأربع إذ عاقها الشرق الكثيف وصدها قفص عن الأوج الفسيح المربع حتى إذا قرب المسير من الحمى ودن الرحيل إلى الفضاء الأوسع وغدت محالفة لكل مخلف عنها حريف الترب غير مشيع سجعت وقد كشف الغطاء فأبصرت ما ليس يدرق بالعيون الهجع وغدت تغرد فوق ذروة شاهق والعلم يرفع كل من لم يرفع فلأي شيء أهبطت من شاهق عال إلى قعر الحضيض الاوضع إن كان أهبطها الإله لحكمة طويت على الفز اللذيذ الاروع وهبوطها إن كان ضربه لازب لتكون سامعة بما لم تسمع وتعود عالمة بكل خفية في العالمين فخرقها لم يرقع وهي التي قطع الزمان طريقها حتى لقد غربت بغير المطلع فكأنها برق تألق بالحمى ثم انطوى فكأنه لم يلمع أثبتنا هذه القصيدة بكاملها لأننا كلما أردنا الاجتزاء منها بقسم وجدنا أن روعتها لا تكمل إلا بالقسم الآخر فهي وحدة مترابطة بإشاراتها ورموزها لا يصح تجزيئها ونحب أن ينتبه القارئ إلى جمال التعبير عن النفس بالورقاء وهي, وهي الحمامة ووصفها بالتعزز والتمنع وكونها محجوبة سافرة وإلفها لخراب الجسم مع تطلعها للمحل الذي هبطت منه وذكرها لعهودها بذلك الحمى المنيع إلى آخر ما وصفها به وما أحسن ما وقع قوله في مدح العلم والعلم يرفع كل من لم يرفع بعد ذكر المحنه التي مرت على النفس واكتسبت بها من المعرفة ما رفعها إلى الأوج وأخيرا يتطرق الشيخ إلى مذهب التناسخ في البيت الذي قبل الآخر فينفيه بتلك العبارة القاطعة مؤكدا مفهوم جواب الشرط المذكور قبل من أنه لا كمال في الحياة الفانية ولا رجوع إليها لتحصيله كما يقول أصحاب ذلك المذهب فلله در ابن السينة ما اجله فيلسوفا وأديبا ومؤمنا صادقا وثاني قصيدة بعد العينية ألمت بالمقاصد الفلسفية وإن لم تكن لها شهرتها هي قصيدة ابن الشبل البغدادي وهو كما في عيون الانباء أبو علي الحسين بن يوسف ابن الشبل مولده ومن ببغداد وكان حكيما فيلسوفا ومتكلما فاضلا وأديبا بارعا وشاعرا مجيدا وكانت وفاته ببغداد سنة أربع وسبعين وهذه القصيدة من جيد شعره وهي تدل على قوة اطلاع في العلوم الحكمية والأسرار الإلهية وبعض الناس ينسبها إلى ابن سينا وليست له وهذا هو في مطلعها الرائع يلقي السؤال الذي لا جواب عليه بربك أيها الفلك المدار أقصد ذا المثير أم اضطرار مدارك قل في أي شيء ففي أفهامنا منك انبهار وفيك نرى الفضاء وهل فضاء سوى هذا الفضاء به تدار إنها مشكلة الزمن والمكان أو الفضاء التي حيرت العقول منذ القدم وما زالت بدون حل حتى في عصرنا هذا عصر الصواريخ والأقمار الصناعية التي تغزو الفضاء يوميا بالعلم الذي جعل من هذا الفضاء ومباحثه حدة اختصاص يعقف عليها مئات العلماء في الشرق والغرب فلا ينتهون إلا إلى أبعاد سحيقة إنما هي مظهر من عظمة الكون وهندسته العجيبة فأما علته وسر تكوينه فأمر محجب لا سبيل إلى معرفته والاطلاع عليه وذلك ما صاغه ابن الشبل في هذا المطلع بلباقة حكمية وبراعة أدبية لا نجدهما إلا عند أمثاله من العلماء الأدباء ويتابع صاحبنا أسئلته الحائرة عن مصير الإنسان بعد مفارقة الحياة وعن المجرة ونهرها العجيب والشمس والنجوم والشهب بالضاربة فيقول وعندك ترفع الأرواح أمهل مع الأجساد يدركها البوار وموج ذي المجرة أنفرند على لجج الدروع له قوار وفيك الشمس رافعة شعاعا بأجنحة قوادمها قصار وطوق في النجوم من الليالي هلالك أَم يد فيها ثوار وشهد ذي الخواطف أم ذبال عليها المرخ يقدح والعثار وترصيع النجومك أم حباب تؤلف بينه اللجج الغزار تمد رقومها ليلا وتطوى نهارا مثلما طوي الْإِزَارُ فكم بصقا لها صدئ البرايا وما يصدى لها أبدا غرار ويقول بنا التعرض لما تناولته القصيدة بعد هذا من تقلب الزمن بأهله وعكس مرادهم وخطيئة الإنسان الأول وما جرته من شقاء على الإنسانية وإن كان لا يصح غض الطرف عن قولها في وصف القيامة وفيه ملامح من وصف القرآن لذلك اليوم الهائل ونصه إذا التكوير غال الشمس عنا وغال كواكب الليل انتشار وبدلنا بهذه الأرض أرضاً وطوح بالسماوات انفطار وأذهلت المراضع عن بنيها لحيرتها وعطلت العشار وسيرت الجبال فكنا كثباً مهيلات وسجرت البحار فأين تبات ذي الألباب منا وأين مع الرجوع إلى نصبارة، وهو وصف بليغ يدل على مقتارة ابن الشبل البيانية وعلى إيمانه العميق، برغم ما أبداه من حيرة وأثاره من إشكال إزاء بعض الماثورات ثم هو ينهي قصيدته العظيمة بقوله في عظمة الكون والاعتبار بقدرة الخارق: فما لسمو ما انتهاء ولا لسموقي ما أرسى قرار ولكن كل ذ التهويل فيه لذ الألباب وعظ والزجار ولابن الشبل أيضا قصيدة في رثاء أخيه أحمد ينبغي أن تكون توأم قصيدة أبي العلاء المعري المشهورة في رثاء أحد فقهاء الحنفية بما طرقه فيها من أفكار في فلسفة الموت والحياة. مع جودة التعبير وبلاغة الأداء ومنها قوله صحة المرء للسقام طريق وطريق الفناء هذا البقاء بالذي نغتذي نموت ونحيا أقتل الداء للنفوس الدواء ما لقينا من غدر دنيا فكانت ولا كأخذها والعطاء راجع جودها عليها فمهما يهب الصبح يسترد المساء ليت شعري حلما تمر بنا الأيام أم ليس تعقل الأشياء من فساد يجنيه للعالم الكون فما للنفوس منه التقاء قبح الله لذة لأذانا نالها الأمهات والآباء نحن لولا الوجود لم نألم الفقد فإيجادنا علينا بلاء وهذه, وهذه أبيات مشهورة في معان فلسفية مختلفة فمنها للشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل لقد طفت في تلك المعاهد كلها ورددت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي وللفخر الرازي نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في عقلة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال وكم قد راينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال و لابن ابي الحديد فيك يا اغلوطه الفكر غدا الفكر عليلا انت حيرت ذوي اللب وبلبلت العقول كلما اقبل فكري فيك شبرا فر ميل و لبل مظفر مصرص الرد على الطبائعيين وقال الطبيعة مبد الكيان ليت الشعر ماذي الطبيعة أقابرة طبعت نفسها على ذاك أم ليست بالمستطيع ولأبي سليمان المنطقي ويحتوي على نزعة وجودية مع الإقرار بخلود الحقيقة العليا لذة العيش في بهيمية اللذة لا ما يقوله الفلسفي حكم كأس المنون أن يتساوى في حساها الغبي والالمعي ويحل البليد تحت ثرى الأرض كما حل تحتها اللوزعي، أصبح رمة تزايل عنها فصلها الجوهري والعرضي وتلاشى كيانها الحيواني وأودى تمييزها المنطقي، فاسأل الأرض عنهما إن أزال الشك. والمرية الجواب الخفي بطلت تلك الصفات جميعا ومحال أن يبطل الأزلي هذه نماذج من شعر أصحابنا الفقهاء العلماء في موضوع الفلسفة وما يتصل بها من المباحث العقلية هي من جهة مادة غزيرة في الأدب العربي قل نعثر على نظير الله فيما أنتجه غيرهم من شعر يتجافى كثيرا عن منازع الفكر ومشتجر الآراء في مطالب النفس وحقيقة الوجود وذلك طبعا باستثناء فيلسوف الشعراء ابي العلاء المعري ومن جهة أخرى هي أعظم دليل على قوة ملكتهم الشعرية وعارضتهم الأدبية إذ أخضعوا تلك الأنظار والمذاهب المختلفة لحكمهم وعبروا عنها بعبارات دالة وكلام واضح لم تضق عنه قوالب النظم ولا عيت به أساليب البيان وذلك غاية ما يطلب من أئمة الأدب وحملة الاقلام الأخلاق والآداب وشعر الأخلاق والآداب أو الوصايا والحكم في أدب الفقهاء ينبوع سر ومعدن غني بالاعلاق النفيسة والجواهر الكريمة اذ كانوا هم مصدر الآداب ومقعد قواعد الأخلاق ما بين شرعية وسياسية فالمتشرعون منهم يستمدون من الأصلين العظيمين اللذين اشتملا على أحسن الهدي وهما الكتاب والسنة والمتفلسفون يأخذون خير ما عند أصحاب التعاليم وعلماء الأخلاق مما يتوافق ومبادئ الدين الحنيف الذي يقول رسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وبذلك يكون الشعر الصادر من الفقهاء في هذا الباب هو أمثل هذا الشعر من حيث المضمون لاحتوائه على زبدة ما جاءت به الشريعة وأيدته الحكمة من قواعد السلوك ومعاملة الناس بعضهم لبعض وأما من حيث الشكل فهو على ما سنرى وما رأيناه في غيره حسن بناء وإحكام صنع ولعل خير ما يؤيد به قولنا هذا هو شعر الفخر الذي قاله فقهاؤنا رحمهم الله فهو يسير على وثيرة غير التي يسير عليها فخر الشعراء الذي يستحيل في بعض الأحيان إلى بهلوانية أدعى ما تكون إلى السخرية منها إلى الإعجاب وذلك بما يتضمنه من الادعاء الفارغ والتقاول الذي لا حد له في حين أن فخر العلماء ينحو منحا تهذيبيا ويمثل الاعتزاز بالعلم والهمة العالية والخلق الكريم ولذلك أدخلناه في الشعر الحكمي ولم نجعله بابا مستقلا كما هو في شعر الشعراء غير الفقهاء ولنستمع إلى ما يقوله الإمام الشافعي في هذا الصدد علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبرى وما ضر نصل السيف إخلاق غمديه إذا كان عضبا حيث وجهته فرى فهو يفخر بنفسه ويعتز بها ويقارنها بنفوس من يرى من البشر المتنافسين في الدنيا المتهالكين على الأطماع فترجح بها وتسمو عليها لأنها ليست من بابتها ولا من واديها إذ بينما هذه مطلبها الكمال وتطلعها إلى معالي الأمور إذا بتلك إنما تفتهيها المادة وليس لها مطلب غير الدينار والدرهم اللذين يتوصل بهما إلى قضاء مآربها الوضيعة والظهور بمظاهر العظمة الكاذبة من لباس فاخر وزينة متناهية لم يقل للشافعية رحمه الله منها إلا ثياب بسيطة تراد للستر لا للمباها بحيث لو عرضت للبيع في السوق لما تجاوز ثومها الفلس الواحد من بخس ثمنها ووخس قيمتها ولكن متى كانت قيمة الشافعي وأمثاله فيما يلبسون أو يأكلون أو يسكنون واين هم الآن أولئك الذين عايشوه من أهل الثراء الواسع والمآكل والملابس والدور والقصور والخدم والحشم والرياش والاثاث هل تحص منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركزا إنها ملايين النفوس وأعداد الذر من الناس لا نعرف لهم اسما ولا نقف منهم على أثر تمتعوا بزينة الحياة الدنيا وكانت هي غاية مرادهم فذهبوا ولم يتحدث عنهم رائح ولا غاد والشافعي في ثيابه الرخيصة ونفسه الغالية ما يزال على مر العصور وتعاقب الأجيال خالد. خالد الذكر علي القدر ملأ سمع الدنيا وبصرها فهذا فخر يقترن بالتوجيه ويوحي بمعالم من السمو والعظمة لا يعرفها إلا أهل العلم ولذلك جعلناه من أمثلة شعر الأخلاق والآداب ومن شعرهم السائر الذي بلغ الغاية في الاعتزاز بالعلم وترفع حملته عن الابتذال قول القاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني صاحب كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الزمى ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا مطمع صيرته ليسلما ولم أبتدل في خدمة العلم مهجتي لاخدم من لاقيت لكن لأخدم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة اذا فاتباع الجهل قد كان احزما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما تمثل هذه الأبيات قمة الشعر الفخر في أدب الفقهاء سواء من حيث المعنى أو الأسلوب فهي تعبر بأحسن عبارة عن أعمق المشاعر التي يحس بها من أكرمهم الله بالعلم فأغناهم عن كل مطلب سواه وصاروا بحيث لا يغريهم المال ولا يغرهم المنصب لأن الأجواء التي يحلقون فيها تتكشف لهم عن عوالم في منتهى الروعة والجمال تملأ نفوسهم غبطة وسرورا، وتغمر قلوبهم رضا وطمأنينة فما المال وما المنصب بإزاء السعادة التي يجدونها في الانقطاع إلى العلم وحياته الهنية والناس يرون عزوفهم عن تجمعاتهم اللهية وعدم خوضهم فيما يخوض فيه غيرهم من الأباطيل فيصفونهم بالانقباض والشذوذ. والحال أن وقار العلماء يمنعهم من النزول إلى حضيض الابتذال فإذا كان غيرهم من ذوي السلطة والنفوذ يتفنع ويتكلف للمهابة والتوقر فإن سمت العلم قد أحاطهم بهالة من التعظيم والاحترام تنحسر عنها الابصار وإذا كان هذا شأن العلماء الحقيقيين فإن غيرهم من المدعين لا نصيب لهم من هذا الشرف لأنهم لم يصونوا العلم ولم يعظموه ورضوا أن يكونوا مطية للجبابرة وأعوانا للمتسلطين لقاء ما ينادونه من فتات موائدهم فهم قد حرموا لذة العلم وحرموا معها عزته وهؤلاء هم الذين يعنيهم القاضي الجرجاني في البيتين الأخيرين من القطعة الذين هما مغزى فخره وصرح به ليكون أبلغ في التوجيه والإحاء ومن هذا المعنى قول أبي الحسن النعيمي البصري أحد مشيخة القرن الخامس إذا أعطشتك أكف لآم كفتك القناعة شبعا ورية فقل رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثرية أبيا بنفسك عم باخل تراه بما في يديه أبيا فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيّة وهي أبيات قليلة النظير في الحظ على علو الهمّة وشرف النفس وعدم التشوف لما في يد الغير. وصيانة ماء الوجه من أن تقدره أو تستنزفه الحاجات والأطماء ولعل شاعرا غير ثقيه لا يستطيع أن يأتي بمثل هذه الأبيات في بلاغة معناها وجزالة مبناها لأن رصيد الشعر مليء بالسؤال والرجاء والأمل فلا يتفلت من يكون هو رأس ماله من تأثيره فيه والإنفاق منه إذا اضطر إلى ذلك بخلاف الفقيه الذي يعرف حكم الشريعة في السؤال ويروي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب, فيحتطب فيبيع فياكل خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه وقوله لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يبعث يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم فإنه يستقي من ماء غير آس وإذا قال شعرا في وجوب الاحتفاظ بالكرامة الشخصية فلا يكون إلا هكذا وحكى السبكي في الطبقات أن البرقاني كان يقول في صاحبنا النعيمي هو, هو كامل في كل شيء لولا بؤ فيه ونحن نقول حبذ البأغ الذي يمهي